اِن تَسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنَّهُ كَانَ مُنِمِدَكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوْبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِندِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذيب عنكم رجس الشيطان وليربط عَلَى قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى المالاك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 ذَلِكُم فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُلْقُوا إِلَيْهِم بِالْقَوْلِ السُّوءِ وَمَن يُلْقِهِمْ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 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيبكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله عن رسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون تعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم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 ذل بيت الا مكاء او وتصبي العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسين فِكونهَاسَُّ تَك عَلَيْهِم حسرَةَ سَّ يُغْلَون والَّذينَ كَفَّرون إ جَهن م يُحشَرُون لمزَ اللهَّخَبتَ مِنَ الططيبِ وَيجَعللَ الْ الخَبتَ بَعْضَبُوا على بَعْضير فَيَرْركُمَج جَمعًا فَيجَلَج فيِي جَهن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 فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما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 ليهلك من هَلَكَ عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في مَنَامِكَ قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم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 أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذاب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصُوا عَلَى قُبَيْءٍ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوبهم وأدبارهم وذوقوا أذاب الحريق ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ لِّمَا تَعْمَلُونَ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ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 وكل كانوا ظالمين إن شر الدعوة عند الله الذين كَفَرُوا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون اِنَّمَا تَفَقَّفَنَّقُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِجَمَنَ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَاِنَّمَا تَخَفَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَن بِذِ إِلَيْهِم عَلَى سَاءَ اِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ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 فكلوا مما رزقتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في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 واللهَّهُ عَليم حَكيم إ الذيينَ آمنُوا وَه جَر وَوجَد بأَموالِكم وَآفُسم فيِي سَبين الله والَّذينَ آ وَونَص ل إِكَ بعكُكُم أَْل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 إلا تَفعنُوه تَكُم فِكْنَةُم في الأرض وَفَسادَُب والذِينَ آمنوا وَغ جَنُوا وَجادُوا في سَبين الل والذينَ آو وَونَصَرُ أُل إِكَجُم الْ المُؤمنِنونَ حَّ لجُم مَغْثَْةُ وَسْكُ كَرم والذين آمنوا مِن بَعْدُ وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم